ضالين آمين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن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 الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافر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 أرتك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودرّيتها من الشيطان رجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبات حسنا وانبتها نبات حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ, واشهد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 الكتاب تعالى إلى كلمة سواه بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وعيالهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم قيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفرقين يلون ألسنتهم بنكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ثُمَّ انْقُول لِّلنَّاسِ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رُبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا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 لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَهُ فَلَيْ يُقَبَّلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق و البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله